أنا مشتاق لرؤية أمي أنا مشتاق لرؤية أمي فريق جوال, فريق الخير. جوال الخير يقدم أنا مشتاق لرؤية, لرؤية أمي يا الله أين الرحمة أين حق الأم أي قلب يحمل هذا الأب الله على من كان سبب في هذا الحجم قلت وقالت أمي أنا مشتاق لرؤية أمي ماذا يفيد إذا يا الله على من حرمها منه تكفي يا أستاذ أنا مشتاق لرؤية أمي تكفي يا الله ما دم بالصغيرين ما دم بهما أستاذ طلبتك تقطت أريد أن أسمعهم أينهم والله منذ خمسة ديال ما سمعت أصواتهم ورميتني, ورميتني الله الرما ينقضون فضروه والعين تسترد ما صن لا مثيل له. لقد حدثت بحادثة يندالها الجبين. فيقول ويحدثني أحد الأخوة المعلمون في إحدى المدارس يقول ثلاثة أعوام هي تجربتي مع التدريس في مدرسة ابتدائية. قد أنسى الكثير من أحداثها وقصصها إلا قصة فيصل وأخيه يقول ذات يوم حضرت إلى المدرسة مبكرا في الساعة السادسة قبل طابور الصباح كان يوما شديد البرودة وجئت بمنظر لن أنساه دخلت المدرسة فرأيت في زاوية من ساحتها طفلين صغيرين نظرت من بعيد فإذا بهما يلبسان ثيابا بيضاء والبرد شديد وإذا بي ألمح فيصل أحد طلابي في الرابع ابتدائي يحتضن أخاه الأصغر صالح الطالب في الصف الأول الابتدائي وقد كان يرتعشان من قسوة البرد وشدته منظر لا يمكن أن أصفه وشعور لا يمكن أن أترجمه دمعت عيناي من هذا المنظر المؤثر ناديته فيصل ما الذي جاء بكما في هذا الوقت ولماذا لم تلبسا لباسا يقيكما من البرد أمسكت بالصغيرين فأخذتهما معي إلى غرفة المكتبة أدخلتهما وخلعت الجاكيت الذي ألبسه وألبسته الصغير أعدت على فيصل السؤال ما الذي جاء بك إلى المدرسة في هذا الوقت المبكر ومن الذي أحضركما قال ببراءته لا أدري السائق هو الذي أحضرنا قلت ووالدك قال والدي مسافر إلى الرياض والسائق هو الذي يحضرنا حتى بوجود أبي قلت وأمك أمك يا فيصل كيف أخرجتكما بهذه الملابس الصيفية في هذا الوقت لم يجب فيصل وكأنني طعنته بسكي ثم التفت الصغير صالح إلي وهو يقول أمي يا أستاذ أمي في بيت جدتي قلت في بيت جدتك ولماذا تركتكم ومنذ متى ثم التفت إلى فيصل وقلت له هل صحيح ما يقول صالح قال نعم يا أستاذ منذ زمن أمي عند أهلها أبي قد طلقها وضربها وراحت وتركتنا ثم بدأ يبكي هدأتهما وأنا أشعر بمراضة المعاناة وخشيت أن يفقد الثقة في أمهما أو أبيهما فقلت له فقلت له ولكن والدتك والدتك تحبكما أليس كذلك قال فيصل إيه وأنا أيضا أحبها وأحبها وأحبها لكن أبي وزوجته لا يشعرون بنا ثم بدأ يبكي بكاء مر قلت له ما بهما لا ترى أمك يا فيصل قال لا لا والله أنا منذ زمن لم أرها أنا يا أستاذ مشتاق لها جدا قلت أنا يسمح لك والدك بالذهاب لها وزيارتها قال منذ زمن والله منذ أن تزوج لم يسمح لنا قلت له يا فيصل زوجة أبيك مثل أمك وهي تحبكم فقاطعني قال لا والله لا يا أستاذ لا يوجد مثل أمي هذه تضربنا قلت له ومن يتابعكما في الدراسة قال لا أحد قلت ومن يجهز ملابسكما وطعامكما قال الخادمة وبعض الأيام أنا أجهز ملابسي وملابس أخي صالح فوالله يقول المعلم بدأت عيناء بالدموع فلم أعد أحتمل حاولت رفع معنوياتي فقلت أنت يا فيصل رجل ويعتمد عليك فبدأ يبكي وهو يردد لا أدري لا أدري يا أستاذ أمي حيه أم ميتة فقلت يا الله يا الله ما ذنب الصغيرين ما ذنبهما أي قلب يحمل هذا الأرض حتى يكون ضحية خلاف الأسري وطلاق وفراء وأين الرحمة وأين الضبيب أين الدين بل أين الإنسانية أسئلة وأسئلة ظلت حائرة في ذهني جمعت المعلومات عنهما وعن أسرتي أمهما وعرفت أنها تسكن في الرياض سألت المرشدة الطلابي بالمدرسة عن والد فيصل فقال كتبنا له مرارا وتكرارا ولكن للأسف لم نجد لم نجد تجاوبا حاولت الاتصال بوالده فلم أفلح فهو كثير الأسفار والترحى بعد جهد حصلت على هاتف أمه فأخبرت فيصل بذلك ففوجئت به يقوم ويقبل علي مسرعا ويقبض على يدي اليمنى ويقبض على يدي اليمنى ويقبلها وهو يقول تكفى تكفى يا أستاذ أنا مشتهق لرؤية أمي لكن لا تخبر أبي أرجوك لا تخبره فيضربنا فقلت له ستكلمها بإذن الله بشرط أن تعدني أن تجتهد في دروسك قال إن شاء الله لكن دعني أسمع صوت أمي دعني أسمع صوت أمي اتصلت في الساعة العاشرة يقول المدرس اتصلت في الساعة العاشرة صباحا فردت امرأة كبيرة السن قلت لها أم فيصل موجودة قالت ومن يريدها قلت هذه مدرسة فيصل وأنا معلمه قالت أنا جدته يا ولدي ما دعم فيصل وصالح ما أخبارهم حسبنا الله ونعم وكي. حسبنا الله على من كان سبب في هذا الحلم حسبي الله على من حرمها منه هدأتها قليلا فعرفت. فعرفت منها بعض قصة معاناة ابنتها أم فيصل جاءت جاءت أم فيصل المسكينة مسرعة وهي تتنفض أنفسها حدثتني وهي تبكي قالت استاذ كيفهم طب إني بشرك الله بالجنة قلت قلت إطمئني قالت ولم تكمل قالت ولم تكمل فلم أعد أسمع إلا بكاءها ونشجها وأمينها طالت وهي تحاول كتم العبرات أستاذ طلبتك فقط أريد أن أسمعهم أينهم والله منذ خمسة أشهر ما سمعت أصواتهم فقلت لنفسي يا الله أين الرحمة أين حق الأم أي قلب يحمل هذا الأب قلت أبشني ستكلمينهم وباستمرار لكن أرجو أن تساعديني في محاولة الرفع من حزنهم إنهم, إنهم بجانبي وستسمعين أصواتهم وعلينا أن نخبر والدهم بمستواهم قالت والدهم سامحه الله كنت له نعمة زوجة ولكن ما أقول إلا سامحه الله فأسرع فيصل فأسرع فيصل وقد علم أني أحدث أمه أسرع إلي فخطف السماعة من يدي وقال أمي تحول الحديث إلى بكاء فيصل يبكي وأمه تبكي وأنا أبكي تركته يفرغ ألما من أفؤاده وشوقا سكن قلبه ثم جاء دور صالح ومكالمته قالت وقالت ولم يصلي منطقها. أذا يفيد إذا ثم جاء دور صالح ومكالمته قطفنا صديق، فكان حديثها معه قصة أخرى، ولم أسمع من صالح إلا البكاء والأنين، ولم أسمع من صالح إلا البكاء والأنين، بل بل كان بكاء وصراخا من الطرف، ثم ثم أخذت السماعة منهما وكأنني وكأنني أقطع طرفا من جسمي، فقالت لي يا أستا. فقالت لي يا أستاذ سأدعو لك ليلا ونهارا لكن أرجوك لا تحرمني من فيصل وأخي ولا تخبر بذلك والدهما استوصي بهما خيرا فتأمل, فتأمل خير وتأملي أختي كم أحدثت الطلاق من مأساة وكم من ضياع يحدثه الطلاق واتقوا يوما واتقوا يوما